قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أُولِيف سَشَدِيدٍ تقاتلونهم أو يسلموه فَإِنْ تُطِيعُوا يأْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن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 ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد غلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا